وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاعين مآبى اللابثين فيه آبا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 وكواعب اترابا وكاسا بها قا لا يسمعون فيها لا ولا في الذابا جزاء من ربك عطاء الحساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والبلائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم يوم المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترى